قولا الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصون ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس ان مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدَ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم ما كل كفار عنيد من ناعل للخير معتذب مريب الذي جعل مع الله الهًا آخر فألقاه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصمو لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بردّ من للعبيد يوم يقول الجهنم لم تلقي وتقولها المزيد وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ودخولها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد